يقول كرر اليوم لوطني هذه المعالم هذه العبارات لما ذكره ان المطم قوم ايه عظيم طالما عجز الذين من فوق ولم يفهموه من الذين فوق المعتزلين فوق الجبرين فوق الفلاسفهن فوق المجوس فوق يقول كرر المؤلف هذه المعالم هذه العبارات لما ذكروا أن المقام مقام إيه؟ لماذا يكرر من في النساء لماذا يكرر ويعيب ويفني ويفني ويفني الشلام لماذا هذا لأن المقام مقام إيه؟ عظيم طالما عجز الذين نفوق ولم يفهموا ليه لم يفهموا وذكر حائلين غير مبتدين ومسائلوا عظيمة مستمده من اسماء الله واوصافه وافعاله ولذلك نعلم ان القضاء والقدر نظام التوحيد معنى اذا استقام فقد استقام توحيده واذا اتقنته فقد انعم الله عليك بصحه التوحيد وكذلك ماذا طيب وقلنا القضاء والقضاء بصدر الله القضاء لم يبقى عليه نبي مرسلا ولا ملك المقضاء قالوا مسائله العظيمة استمدى من أسماء الله وإنه وأوصافه وأفعاله ومعرفة دينه والتدفر بكتابه فمن توقف بالاسماء الحسنى واعترف بما لله من أصبط أولياء وعرف أن أفعاله تعالى مجتملة على الحق والحق غايتها ومقصودها تدبر كتاب الله الذي فيه الهدى والشفاعه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم من عرف كله واعترف به من عرف اعترف جسم جسما لا تردد فيه لأنه تعالى خلق المخلوقات واوجدها ودبرها في مشيئه نافذه وحكمه شامله ورحمه واسعه أي و بمشيئة نافرة وحكمة جميلة ورحمة واسعة نعم وأن وذلك أن عظم المخلوقات تبدو على عظم الخالقية ومجديعها انظر إلى السماء التسعين انظر إلى الأرض وفتوشها انظر إلى الكواكب الثلاث سيارات انظر إلى كوكب الشمس انظر إلى القمر انظر إلى المدارات، انظر إلى المجرة، المجرة، من يستطيع حساب مجرتنا؟ انظر، المجرة كم فيها من نجوم، كم فيها من فان. من كواكب، وهذا سبحان الله سبحان الله نعم، انظر إلى المحافظات فيها، انظر إلى مئات من حيوانات، انظر إلى عالم الملائكة وتفكر فيه. عالم الجن كيف هو انظر إلى عالم الطيب سبحان الله انظر إلى عالم محوش البنية والغضاء لا إله إلا الله فعلا توقن بضعفك وعجزك وتقصيرك وتصورك وتوقن بقدرة الله وعظمتك وإلهية ورمويتك والتمام قدرتك وعموما شيء جدا وشعب رحمه الله سيعسر صحيح وشعب وسيعب وسيعب وسيعب وسيعب وسيعب وسيعب وسيعب صحيح ويعب ويعب ويعب ويعب ولا ويعب ويعب ويعب ويعب ويعب ويعب ويعب ويعب المخلوقات تدل على الخالق وكمال قدرته وما فيها من التخص الإصابة من كل جعل الناس أجناس جعلهم ألوانا جعلهم كل اللغات مختلفة أنسنة مختلفة اختلاف الأجناس اختلاف الألوان نعم نجي الليل بعد النهار هذا الليل نجي النار سبحان الله قال من الطقس سطني تنوع من كل وجه يدل على نفوذ مشيئته وإرادة وما فيه من الحكم والانتظام والإيه والحسن والاهتئام الشمس لا تزال تجري في مدارها القمر لا جل يجري ويسير في مداره معنا الارض السهله ثابته معنا؟ قال هو الخلق الغريب والابتداء العجيب يذل ان رايت اخوه زمنه في اليمن من من اجى في اليمن وجما قطعه منه قطعه يعني قطعه هذا والله فيها أشكال الشجر جميع انواع الشجر الغصون الصوت، آه، الفضاء بألوان متنوعة. لو تقطع من نفس القطعة يا إخو، يأتيك منظر آخر. لو تطلع برضو من القطعة اللي بعدها من نفس المكان، يأتيك منظر آخر. يخلق ضم شد. ورأيت في اليمن قطع هذا وكذا مكتوب عليها من ااا سبحان الله. ورايت في اليمن باب خشب قديم مكتوب عليه في الارض في الارض السورس ابد فيه كتب لله سبحان الله يخليك الله ما طيب يقول وما فيها من الفكر والانتظار شو الليل والنهار منتظمات بالشمس والخمر من الشمس سيروها القمر سيروا سبحان الله الكواكب الخرية بتحصلها في مكانه سهيل تحصلها في مكانه كوكبال من أجمال معنى يقول تحصلوا في مكانه المجرة تحصلها في مكانها المجرة بتدور مع بعضها تحصلها في مكانه معنى يقول ما فيش اختلاف ولا اضطراب ولا تقفر أمني قال أرغب بكم وما فيها من الحكم والانتظام والحسن والانتآم والخلق الغريب والإمتاع العجيب يدل على شمول شمول, شمول علمه وإحاطته وشمول حكمته وحمده سبحانه وتعالى يقول وما فيها من الخيرات الكثيرة والمنبع الغزيره رأيتم يا اخوه سنبل الغله سنبل القمح كم هي منتظمه رايتم يا اخوه اقماع السمسم كم هي منتظمه اقماعك بشكل واقماع السمسم سبحان الله معناه أمر الى الشجر وما فيه بأنواع وثمانه معناه وترتيبه وتنصيبه ومنظر جميل معنا سبحان الله قال وما بين خالد كثير وإن نفع غزير والصلاح والاصلاح يدل ذلك على سياق رحمته وبالرِّف وكرمِ وأحسَن وتحقيق هذه المقامات وتحقيق هذه المقامات والمطلب الأقصى لرواد الحقيقة ما جعلون والقريبات ولا رواد الحقيقة يمكن هذا ولا ولا سبيل لذلك الا الاستمداد من كلام الله وكلام ايه رسولك صنع الله الذي اقدم كل شيء وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاستناره بهدايه ائمه المهتدين ومعرفته والهامه للعباد من أجل, من اجل نعم الله عليهم والقران شباع لنا في الصدور من امراض الشكوك والشبهات والشهوات معنى في فإذاً وفي وبأدواب الشكوك والشبهات وهذه ايه معقدة عظيمة ها المعضلة أمراض الشعوات يسهل حلم ويسهل التركه أما الشبهات فتؤدي إلى بناء وتؤدي إلى خلقات والمبتدع يا إخوات يعتقد أنه مسلم وانه واضح فانه وتكلموا في المذهب كده وبهذه الفكره وبهذا الراي وهذا الايه اجتهاد اما صاحب الشبهه فربما توارى عن رب صاحب الشره ربما, ربما ولو سريعا يرجع اما صاحب الشبهه وصاحب الشكوك وصاحب البدع فقل لا أبني أرسى فإن صعب البدع يكافح وينافح ويماضل على بدعاته يريد الثبات عليها بل يدعو الناس إليها والعمل بها وإلى التباع إذا درجنا فيكم نعيد مرة ثانية لآية الأبياد من سفر لنا هذه يلا كل محمد السلام فنؤمن الله عز وجل فنؤمن أن الله عز وجل وقال وقال وقال وقال وقال وقال هذا وقال وقال وقال ونثبت ما في وقال من كل حكمته وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال عجز الأولى وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الله الرحيم وهذا <تصفيق> مقام طالما عجز الأولى نفوه نفوه وفروا راجعين بحيرته وفروا يعني عاد. ها؟ عادوا راجعين نعم بحي بحي رد يعني بشكل وحير وطلق لا في جزم ولا رجين ولا في ايمان وتصدير ولا مؤمن وسكين نعم وأن يؤمن بالله ينعدل وطلب المراد السكينه والطمانه المراد سكينه نعم وتحقيق ما فيه التبيين والقدره اه وتحقيق ما فيه هذا الباب يعني ها باب المشاء والقدر باب القدر قضى الله وقدر ما هي مراتب والقدر وان الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بما بذلك الخير والشر وان الله سبحانه وتعالى لا يسال ما يفعلون يسلم فلو تحقيق ما فيه نعم وتخطيكم ما فيه بتبيين موريه وتحرير حق الحق في الحقيق وتحرير حق الحق في ذي حق حق الحقيقتي الحق هو, هو المطبب الأقصى يعني غير ما منتهى الارادات منتهى الإرادات نعم هو المطبب يعني والمطلب اذا المنتهى منتهى الاراده منتهى ايه منتهى الاراده والمطلب الاقصى للرواد هو من قلنا في النصوص الاخرى او الوادة يعني عميق. يعني هذا لا تخطفي الا لا تخض فيه الا بعد لا تخض وقواعد نعم وذا عسر في نظم هذه الفصيله لحاجته الى لماذا لانه يحتاج الى توسع وتفصيل وبيان فالنظر يضيق بالشخص المضم يضيق بالشخص اما الشيء المنظور يستطيع انسان يتوسع يفصل اما النظر يضيفه الناظم فلا يستطيع أن يوري المنظومة كل ما يرتبه كل ما يرتبه لسه الشاب بزيد جدا جدا لا وذا عسرها وذا عسر يعني الشاب عسر يعني إحنا نعمل شاب لا في نظم هذه التصيّد لا لحاجته إلى بيان موقّن بيان محقق لأيوه أنت عدل صار لحاجته إلى بيان محقق وفي بعض مسح محقق والصحيح محطف معنا أي لأوصافي لأوصافي مولانا لإلهي الكريمتي لأوصافي أذن للإلهي مولانا لإلهي أعمل لنعوده وأسمعي والصفاته معنا يقول أي الكريمتي وأفعاله وأسمائي الكثكة وأحكام ديني وأحكام ديني عن الشرائع الحلال والحرام ما من حرام حرام الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة عرماء من عرماء وجهلاء منجعية نعم و في كل هذه الخليقه نعم وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا و هذا بحمد الله قد بان ظاهره ف... انا ذكرت لكم القبر يعني ربما يقبل الله عز وجل جل شيئا فيقرا الشخص والمصلحة المنفعه فيما قضى الله ممكن للشيء فكاد يغلق ايضا انا حسس بي... شيء من هذا، من الباعون بدأ المشكلة، ها؟ طرق نقي، أغلقوا غروب، وقوم أكثر طرق نقي. كنت لكم ذات مرة أن رجلا وصل المطار على الموعد الطيارة هي اللي طلعت، لكنه تأخر. فكلم لماذا لم يركب، لماذا كلا، لماذا كلا الموعد وصل الموعد ما شاء ور مع عمل فهمه الى ذلك جلسوا جلس المضطر اخوان وبعد الطريق بعد طريق جاء اعلان ان الطيار الذي اطلعت سقطت مدري في البحر الفلاني في مكان في فضل الحمد لله, لله. شو تعالى في فضاء لكن عسل قد يروا بسيئة وعسل قد يروا بسيئة الله يعلم نعم أيها وهذا هو أسمائه المسنى وأسمائه المسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخلقات وهذا <تصفيق> وهذا بحمد الله قد ذال معدرا وإلهامه للخلق وإلهامه وإلهامه للخلق أفضر نعمته أيوه كون الله سبحانه يفهم العبد هذه القصيدة التي يعني فيها شيء خاطئ خاطئ نعم يحتاج إلى فكر يحتاج إلى يعني فهم عميق ومنا من الله النعمة ونعمة من الله أن نصل إلى اتقن هذا وتقن اللسان نعم وقيل نعم هذا وقيل في هذا وقط كتابه بيان الشفاء للنفوس السقيمة نعم انا بعد التعديلا وخط كتابه بيان بيان شفاء للنفوس السقيمة النفوس المريضه ها وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين طيب اللي معنا يقول يا احسن يقول انا بارك لربيكم ثم قال الشيخ مجيبا للمطر، تقول كلمة قد شاء مثل سؤال من يقول كلمة قد كان في الأزمنة، وذلك سؤال يبطل العقل وجاهه وتحريمه قد جاء بكل شرعة. الآن إذا جاء المطر لجدهم الذي قدام السؤال أخذ السؤال، أو إن الرجل الآخر مشكك، المطر مشكك، قال بقول كلمة قد شاء مثل سؤال من. يقول فلي قد كان بالأزلية يعني لما كان وجود الله لما كان وجود الله هذا لما كان وجود الله يقول لما كان الله لما كان وجود الله يقول لما كان وجود الله يقول لما كان وجود لما يقول لماذا أخرى كذلك؟ okay. لماذا أضغوا الناس؟ لماذا أبطروا الناس؟ لماذا أكتلوا الناس؟ لماذا أعبوا الناس؟